وَمِنَ ال الذيَّينَ قَاُ إِا نَصرَ أَخَذْناَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُ حَظَّ فَنَسُ حَظَّم مِا دُكِروا بِهِ فَأَغْرَنَا بَيْنَهُم العذاَوَةَ وَْبَغْضَ أَلَ يَومِ الْ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون يبين لكم كثيرا مما كنتم أنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النبي وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ